بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ن ا الله لا اله الا هو الحي القيوم نَزَّل عَلَكَكِتابابَ بِالحَفِ مُصدّ قَلّ مَا بَنَ يَدَي مُصَدِّ قِّ مَا بَنَ يَدَيهِ وَأَ زَلَ التغاتَ ذَلِكَ الْفُرْقَانُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ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 تِلَى عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وأخر فَأَََّّينَ فِي قُلُوبِهِم زَيغُ فَتَّ بِعونونَ مَا تَشَابَهَ لِنهُ بَثِ غَأَْفِتنَّ فَََّ بِعونَ مَا تَشَبَهَا مِنه بَتِ غَ أَْفِتنَّةِ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 أولو الألباد ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامعنا ناسي ليوم لاغيب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا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 فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل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 تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورقوان من الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّمَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا مَا ذَنَبْنَا وَقِنَا عَذَابَ والبيرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الآخِر شهيدا الله ان ما اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء أهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله فريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآفرة وما لهم من ناصرين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 ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس مما كفبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاق في غير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 مَا عَمِلَتْ مِنْ غَيْرِ مَحْضَرٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَدَّعُوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رءوف إذ قُلْإِنكُلنتُمْ تُحِبُونَواه فَتَّ بَونِي يُح بِبَكُم فَت بعونِي يح بِبَكُمهُ وَيَوحِر لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَوهُ غَفُور وَحي قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اختفى آدم ونوحا وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتْهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنَّ نِثْمَيْتَهَا لَمَرْيَمَ وَإذُهَكَ وَجَُّتَه مَِ الشَّيقان يِرُدِي فَتَقََّ لَهَا وَبُّهَا بِقَُونٍ حَسَنِي وَأَن بَتَهَاَبَةًَ حَسَنَ نباتا حسنا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيِيّ وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ مَا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يشاء غير حساب هناك بعى زكريا ربه قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال مَنْ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وانرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ فَتَذَرَ تَيَامًا إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَقَهَرَتِي وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْءَ يَا مَقْنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليه. وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه مَوْهُ الْمَسِيح إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ اسمه مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَدِيْهَنْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُكَلِّمُ النّاثِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّي أَنَّ لَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورزولا إلى بنين إِلَى أَنِّي قَدِ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 السعيسه منهم الكفر قال من انصار الى الله قال الحواريون نحن ربنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين وَمَكْرُهُمْ وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَالَّذِي يَوْمَئِذٍ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَدَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَدَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَخْبِرُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ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 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب قَالَ قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من فَمَنْ حَاك جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا نبد ابلاء انا وابلاءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنبع اللعمة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن اللَّهُ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْتَدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ BAYNANA WABYNAKUM ELA NA NA NA ABUD ELA ALLAH ELA وَلَا NA ABUD ELA ALLAH WALA NUSHRIK BEE SHYYĞA WALA YATTEKIZ BA'DUNA BA'DUNA how shall they say? spread them by it. for Muslims. O Abefore multi, O A chipset, O A Ar-Rohima wa ma anzilatit Tawratu wal Injilu illa min فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 إن أولى النافب إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة مبينة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 جاء أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين إلا على الذين آمنوا وجهنها وجهنهاري واقفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن مَا الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاكَدُكُمْ أَوْ يُحَاكَدُكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ من يشاء والله وافع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا كِتَابٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ان الله يحب المتقين ان الذين يشغرون لعهد الله وايمانهم ثمن قليلا اولئك, أولئك يكلا قلاهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ الْأَثَمَةَ هُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وما هو من عند 114. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 115. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبابا لي من دون الله ولكن كونوا رباني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 AYAMURUKUM BILKUFRI BAJTA İZ ANTUM MUSLIMOON WAIZ AQZA ALLAHU MİTHAQAN NABİYIN LAMA ÁTAYTUKUM MİN KİTABIN WAHİKMAH THUM GÁTAYTUKUM MİN وَمَا سُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِالنَّبِيِّ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْبَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَافِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَ النَّاسُ وَمَا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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا فلن يقبل مِنْ أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتبى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من لَن تَمَالُ إِلَّا بِالْحَتَّاتِ فَقُمْ مِمَّا تُحِبُّ وَمَا تَقُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّلَّذِينَ إِسْرَاءَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إسرائيل عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةَ قُلْ تَأْتُونَ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 لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن فبغونها عوجا تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُم شُهَداءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا طَائِفَةً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَغُدُّوكُمْ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعتصم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 اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفافه من النار وكنتم على شفافه من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهفدون ولفكم منكم أمة يبعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيطت أجوههم ففي رحمة الله هم تلك آيات الله نبلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كل اي راء مة اخرىت لناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمم أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أباه وإن يقاتلوكم يولوكم الأببار ما لا يوصف ضربت عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وَبَقُ بِغَغَابِ مِ نَووهِ وَغُبَت عَلَْهِ مُمَسكَانَ ذَلِكَ بِأََّهُم كَوا يَفُرونَ بآاتِ اللهِ وَيَقُطُلونَ الأن بيا أَبِغَييرِ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 دُونَ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما مَن يَصْنَعُ مِن قَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ 114. وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون 115. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمفلرين كمثل ريح فيها صر أصاب حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا الذيينَ آممَنوا ل تََّتِ زُ بِطانَةَ مِ دُكُم لا يَألونَكُم خَبَلَ لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد ببت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يقول له واذا لقوكم قالوا آمنا واذا حلوا عضوا عليكم الامان لنا الغن يب قل موتوا بغيظكم ان الله عالم بذات الصدور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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِبَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَخْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَ ال الَّهِي فَلْتَ وَكلِمُؤمنِنون وَل قَدَنَ فَوَكُمُهُ بِبَدْرِم وَأَاتُم أَذَِّةُ فَتَّقُ وَاهَلَ عَكُمْ تَقولُ للِمُؤمننينَ أَلَ فِيَكُم أَ مِن تَكُم رَبّكُمْ بِسَلافَةِ آلَاسٍ مِنَمَلائِكَ بِثَلافَةِ أَلَاف من م تَفُِْ وَدَتَّقُ وَيَأثُكُم مِ فَورِهم هذَا يُم بِدَكُمْ رَبّكُمْ يُمْ بِدَكُمْ رَبّكُْ بِخَْسَةِ آلَك مَِ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وَمَن وما النصر إلا من عند الله العزيز لِيَقْطَعَ عَقْرَتَهُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يُثْبِتَهُمْ فَيَوْمَ يَقْلِبُوا قَائِمِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 أأكلوا الربا أصعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وثارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر والضراء والكاذبين الغني والكاذبين الغيظ والعاكين عن الناس والله يحب المحسنين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 وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ لَا يُحِبُّ وَلِيومَحقَ ال الذيينَ آمَنُوا وَيَم حَقَكَافِرين أَمْ حَفِلَةُم أَم تَدَقُلُ الْجَن تَ وَلَمَّ يَعَلَمِ اللهُ الذيينَكَهَتُ وَلَمَّ يَعَلَمِ اللهُ الذيينَكَهَدُ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 نريد ثواب الاخره نؤتيها منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما لَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا قَطَعُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَغُدُّوكُمْ يَغُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَهُمْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِلَّهُ بل مَوْلَاكُمْ وَهُوَ طَيْرٌ نَاطِرِين فَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَبَدُوا بِمَا أَشْرَقُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَقُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَبِالسَّمَاءِ الظَّالِمِ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ هَزَّتِ السُّهُ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 وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اخْرَاكُمْ فَآثَابَكُم غَمًّا فَآثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ لُم أَ زَلَ عَلَيْكُمْ مِمْ بَعدِ الْغَنِّ أَمَلََةًَ وَاسَي يَوْشَقائِ فَتَم مِنْكُمْ وَقَاء فَدُمْ قَدَهَن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 نَمَسَّ تَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِنَا كَذَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ لا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا۟ إِخْوَٰنُهُمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزَّةً أَوْ كَانُوا۟ غَـلَّو۟ كَانُوا۟ عِنَدَ مَا مَاتُوا۟ وَنَقْتَلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قلوبهم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا ان قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه لمغفرة من مما يجمعون ولئن امتم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون فبما رحمه من الله لانت لهم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 إن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْدُوا لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن دُونِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَنَيْلُ اليَأْتِي بِمَا غَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَثَّاقَ النَّفْسِ مَا كَذَبَتْ ثُمَّ وَثَّاقَ النَّفْسِ مَا كَذَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ لَآدِ سَقَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَ قَدمَن النَّ اللَّهُ على المُؤممينَ إِزْبَفَفِيهِم رَسُولم مِنْ أَافُسهِمْ يَطْلُ عَلَم آياتِ يَْلُ عَلَهِم آيَاتِه, آياته وَيثَكهِم وَيُعَمُ مُْكِتابَابَ وَالْحِكمَ وَيعَِّمُمُقِتَابَ وَالحِكمَتَ وَإِن كَانوا مِم قَبلَلُوا لَ فِي غَلَالٍِ مُب فَولَم م أَقَابَتكُم مُصبَةٌ قَدَاء الْخَدَة مِثْ لَهَا قُلتُم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 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَقَامُوا مَا قُتِلُوا قُلْ فَتَرَقَّعُونَ أَنْفُسَكُمْ الْمَوْتَ إِن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 ان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استقاموا ل لله ورسوله من بعد ما اصابهم الامر للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم إن ناس انما ما تقدموا لكم فخشوهم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسب الله وقالوا حسبنا الله ونعم أَلَمْ نُنَمِّ نِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ واتبعوا, وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم انما ما ذلك الشيطان يقوم باولياءه فلا تقاقوهم وطافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إِهُم لَ يَغُر اللهَّ شَيْئَ يُريديدهُ أََّ يَدَعَلَ لَهُم حََّ فيآخَِ وَلَهُم عَذاب الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَن يَذُوقُوا كُفِّرْهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَقَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِذُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَنُذِيقُنَّهُمْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل يوم قَدْ بَيِّنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوا كَفَقَدْ كُذِبَ غُثْلٌ مِنْ قَبْلُ كَبَاءُ جَاءَ والذينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة المون وإنما توفون أولوركم يوم القيامة فمن زحزح عن ماري واولا خلال الجنه فقد فاج ومالحياه الدنيا الا متاع الغرور لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض والفلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون نَعْمُوا هَبِيَامًا وَقُومُ دًا وَعَلَا دُرُ بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باطلا ذَهَبَ حَانَكَ فَقِلنا عَذَابًا نَارُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسنا مع الأبرار. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى عُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ لَكِرِنَ <تقال> أَوْ أُنثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار توابا من عند الله يَأْتِيهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها نزلا من عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ طَيِّبٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ قَاشِعَيْنَ لِلَّهِ قَاشِعَيْنَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم إن الله فريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون